الحمد لله رب العالمين أحمد وعلى السعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين أما بعد فإن الله تعالى خلق الموت والحياه فالموت مخلوق كما قال ربنا تبارك وتعالى في صدر صورته تبارك قال ربنا تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور فان الموت ايها الاخوه هو مرسل من قبل الله عز وجل او هو عمل خلقه ربنا تبارك وتعالى لكي يبلونا أي ليختبرنا وكذلك الموت لو لم يكن موت موجود فيما بيننا لاكل الناس بعضهم بعضا وما خاف الناس من الآخرة وما خاف الناس بعضهم على بعض لماذا؟ لأن الموت هو البوابة الأولى للآخرة وهو الباب الأخير للحياة لذلك من لم يعتبر بالموت فسوف يصيش في حياته طيشا لن يكون هناك لا حساب ولا عقاب وسوف يجمع كل شيء لكن الموت يجعل كل واحد لنا يقف أمام نفسه ليقول لها يا نفس توبي فإن الهوى يا نفس توبي وعملي حسن لعل الله جل وعلا أن يرزقني بعد الموت بالحسن وكما قال القائل أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر أين المذل وسلطاني وأين المزكى إذا ما افتخر تساووا جميعا فما مخبر وماتوا, وماتوا جميعا ومات الخبر فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر فإن الموت هو الذي يجعل العالم عبدا أمام نفسه صغيرة, صغيرة وأمام الناس صغيرة, صغيرة, صغيرة, الناس صغيرة وكذلك, وكذلك كان إذا كان, كان من الموت بد فلا, يجب أن, فلا يجب أن تموت يجب يجب جبانا فإن الموت يجعل العبد يجعل دائما في حياته أمام الله تعالى خائفا من ربه وجلا منه وكذلك لا يكون جبانا أمام البشر لماذا لأنه يعلم أنه سيموت فما دمت سوف تموت فإنك تخاف من الله عز وجل ومن الوقوف والمثول بين يديه وكذلك فذلك تكون شجاعا أمام الناس لأن الموت موتة واحدة أو ميتة واحدة, واحدة, أو ميتة واحدة. واحدة. لذلك كل عبد مننا يجب أن يضع الموت مصبعيني فإذا وضع الموت مصبعيني حينها لن يعمل سيئة قط لأنه ربما يقول أنا من في هذه اللحظة وحينها على أي عمل سوف يختم لي أو بأي عمل سوف يختم لي فالعبرة بالخواتيم ولكن الحقيقة أن العبد يستطيع أن يحدد خاتمته بنفسه وكل بقدر الله تبارك وتعالى فانه كما ورد ان كل عبد منا قد جعل الله له عز وجل او قد الله عز له خاتمه لكن يكون العمل بإخلاص إذا عمل عمله بإخلاص الله عز وجل وإذا شب في هذا العمل ثم شاب عليه فإنه سوف يموت على هذا العمل وعلى هذه الخاتمة فمن كان عمله خالصاً لوجه لو الله تعالى وكان عمله صالحاً أدن الله تبارك وتعالى له لأن يكون أو لأن تكون خاتمته سعيدة ولكن, ولكن من عمل سيئاً, من سيئا او عمل عملا سيئا عملاً في, حياته عمل في حياته وإذا كان وإذا عمل حتى, كان عمل حتى ولو كان صالحا لكنه صالح. لا, لا يخلص فيه, فيه. يكون عمل لدنيا او لناس أو, دنيا لناس أو لأجل شهرة أو لأجل مال أو لأجل منصب أو لأي شيء أو مجاملة ليعلم بأنه لن يتقبل الله عز وجل من هذا العمل ولذلك ربما يكون العبد يعمل طوال حياته حتى إذا أتاه الموت موزنة. كانت خاتمته سيئة فتتساءل الناس, الناس لماذا تكون لما هذه لماذا يكون خاتمة يكون هذا, يكون هذا يكون مم يكون يكون مم سيئة, سيئة. على الرغم ان عمله كان صالحا نقول لان صارحة. عمله, صارحة. عمله لم يكن خالصا لوجه الله عز وجل أما, اما اذا كان عمله مستمرا مستمرن. اذا كان عمله مستمرا وخالصا لوجه الله تعالى وشب على هذا العمل فمن أخبرنا بانه من شب على من شب على عمل شاب عليه ومن شاب على عمل مات عليه ومن مات على عمل وعث عليه فيستطيع كل واحد منا أن يجعل او أن يعمل خاتمته بنفسه لذلك لذلك كفى بالموت وعظا لكل عبد كفى بالموت وعظا لكل عبد فوالله إنك يمكنك أن تكون بين أولادك ثم تموت كيف موت الله أعلم ليس هناك شيء إلا قول الله عز وجل كما قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لعائشة وجاءت سكرة الموت, الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد هذا ما كنت منه تخاف لذلك من خاف الموت لم يعمل سيئة أبدا من خاف الموت خاف من الله عز عزوجل فإن التقية هو الذي يخاف من الموت فقد تموت وأنت بين أولادك وقد تموت انت على طريق وقد تموت, على وقد تموت وأنت على معصية وقد تموت وأنت على طاعة وأنت في صلاة وأنت في وضكي وأنت, وأنت تصوم وأنت تجاهد في سبيل ولله وانت تبحث عن العلم, عن العلم وقد تكون في, في زنا او في قتل في او في فتن أو, أو, او في شرب خمر فعلى اي حال, فعلى حال, حال سوف تموت حال حال سوف تموت حدد نفسك ميتتك أيها الأخ الحبيب حدد نفسك ميتتك أيها الأخ الحبيب, الحبيب حتى لا تصادم بالموت وحينها لا ينفع الندم وحينها لا تنفع التوبة أيضا فإن الموت أو إن التوبة تتقبل من العبد ما لم يغرر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليك بالتوبة والأوبة والرجوع الله عز وجل وعليك بإخلاص العمل فمن لم يعضه الموت نحن كل يوم نشيع جنازة وكل يوم نرى ميتا يموت وكل لحظة نرى في الحوادث ونرى في الطرقات ونرى على شاشة التلفاز من الذين يموتون في بلادنا الإسلامية أسأل الله عز وجل أن يحر جميع بلادنا كما حرر مصر من الظلم والصغيان أسأل الله تبارك وتعالى أن يحر جميع البلاد الإسلامية من الظلم والصغيان أيضا لكن أقول بأن هناك من الناس من يموتون أمام عينيك ولكن لا نقول لهم إلا أننا جميعا سوف نموت فعلينا أن نحدد نفسنا أيها الإخوة الميتة التي سوف نموت عليها فعليك بالتوبة في كل وقت وفي كل حين فإن الله عز وجل يتقبل توبة العبد في الليل وفي, الليل وفي النهار وفي كل وقت فإذا قال العبد قال العبد الطائع يا ربي قال لبيك عبدي فإذا قال العبد العاص فإذا قال عبد العاصي يا رب قال له الله عز وجل لبيك, لبيك لبيك لبيك عبدي فعليك أيها الحبيب أن تتوب إلى الله عز وجل قبل أن يفوت الأوان وقبل أن يأتيك ملك الموت وحينها لا تتقبل التوبة فأنت لا تعلم وأنا لا أعلم على أي حال سنموت وفي أي أرض سنموت سنموت فإن الله عز وجل قال إن الله عنده علم الساعة ويمزل الغيتاء ويعلم وفي الأرحام ومات تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه بأي أرض تموت إن الله عليم خبير أسأل الله عز وجل أن يرزقنا فسنا الخاتمة اللهم ارزقنا عمل صالحا يقربنا إليك اللهم اختلنا بخاتمة السعادة أجمعين اللهم اختلنا بخاتمة السعادة أجمعين اللهم, اللهم تبعنا نتوبة النصوحة اللهم اغفر يوسم والمسلمات والمؤمن والمؤمنات الأحياء منهم وأموات إنك سمع قريب ونجي بالدعوات يا رب العالمين اللهم اجمعنا بن بنبينا في الجنة اللهم اجمعنا بنبينا في الجنة اللهم إننا نعوذك من فتنة المحي والممات ونعوذك من شر � mus karena الدجال ونعوذك من شر فتنة القبر ونعوذك من شر فتنة الآخرة يا رب العالمين اللهم فخنا بتحبه وترضاه واجعل جميع أعمالنا خالص لوجهك يا رب العالمين اللهم اجعل هذا القول في نزال حسناتنا ولا تحبطه أبدا يا رب العالمين اللهم اهد شبابنا اهد نساءنا واهد اطفالنا اهد شيوقنا واغ وامهاتنا واهل اجدادنا يا رب العالمين والله حق علينا يا اكرم اكرمين <Seattle> اللهم توفنا وانت راض عننا اللهم توفنا وانت راض عننا اللهم توفنا وانت راض عننا اقول قل هذا واستغفر الله الفوز <القلع>